لقد لخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشهد الثلث الأخير من الليل في كلمات بسيطة عندما قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ويستمر هذا الوضع يستمر حتى يطلع الفجر وهذا الوقت هو أفضل وقت في الليل كله فكم من تائب ما غفر ذنبه إلا في هذا الوقت وكم من سائل تأخرت إجابة دعائه فلما دعا في هذا الوقت انفرجت المصيبة واستجاب الله الدعاء وكم من مسلم يأس من أن تدمع عينه من خشية الله فتفاجأ بدمعته تنزل بسرعه على خده في هذا الوقت إنه وقت شريف عزيز فيه روحانية عجيبة فإذا غارت النجوم وهدأت الجفون ونامت العيون ولم يبق إلا الحي القيوم فتوضأ وضوءك والبس أحسن ثيابك واستقبل القبلة وقل الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن لله تعالى عبادا يحبونه ويحبون لقاءه وينتظرون هذا الثلث الأخير من الليل بفارغ الصبر في كل ليلة ولا يزالون يجاهدون أنفسهم بالنوم والاستيقاظ إلى أن يفوزوا مع من فاز بهذا الوقت الشريف فهل سننضم إليهم أم لا؟ والله لو كانت عندنا رحلة طائرة في هذا الوقت لما فاتتنا بل أحيانا تعرض أفلام تكون في الثلث الأخير من الليل ينتظرها الناس ويصبرون عليها ولا يصبر الواحد منا على إجابة نداء الله والله لو اتصل بنا أحد في هذا الوقت من الليل لاهتممنا بهذا الاتصال ولاهتممنا بالموضوع طيب ربنا أحب إلينا وأرجى لقلوبنا ولهذا فمن اختبار الله لنا أنه قد جعل الوقت الذي ينادي فيه العباد هو في هذا الوقت المتأخر لماذا؟ ليهتم بذلك من كان صادقا في رغبته بفضل الله ورحمته فإذا قاوم الإنسان رغباته وقاوم ملذاته من النوم أو الإنترنت أو التلفاز أو غيرها من الأشياء لو ترك كل هذا وتوجه إلى ربه وقام بين يديه في هذا الوقت العزيز الشريف فإن الله تعالى بالمقابل سيعطيه أكثر مما ترك وسيفتح له من الرحمات ما لم يخطر له على بال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة وبعض الناس يستغل هذا الوقت في الشكوى إلى الله تعالى ممن ظلمه هذا حق من حقوقه لا يستطيع أحد أن ينكرها عليه لقد كفل الله له هذا الحق لهذا يروى أن أحد الوزراء قد اعتدى على أموال امرأة عجوز فسلبها حقوقها وصادر أملاكها ذهبت إليه العجوز تبكي وتشتكي من هذا الظلم ما أعطاها حقها فقالت لأدعونا الله عليك فأخذ يضحك منها بالسهزاء ويقول لها عليك بالثلث الأخير من الليل يقول ذلك استهزاء أعوذ بالله تستهزئ؟ تستهزئ؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء؟ سهام ليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد قضاءه وفعلا ذهبت العجوز وداومت على الدعاء في الثلث الأخير من الليل فما هو إلا وقت قصير حتى عزل الوزير وسلبت أمواله وأخذوا عقارة ثم جلدوه في السوق جلد تأديبا له على أفعاله بالناس فمن الذي مر عليه إنها العجوز مرت عليه العجوز وقالت له أحسنت لقد وصفت لي الثلث الأخير من الليل فوجدته أحسن ما يكون لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي نعم الثلث الأخير من الليل خطر على الظلمة فلينتبهوا. فلينتبه الظلمة لذلك هؤلاء أهل الثلث الأخير من الليل تعد عنهم. عنهم لا تؤذهم لأنهم يملكون سلاحا لا يستهان به سئل الإمام علي بن بطال طالب رضي الله عنه كم بين الأرض والعرش عرش الرحمن فما جاب الأميال ولا مترات. تدرون ماذا قال قال بيننا وبين العرش دعوة مظلوم أيو والله. فكيف إذا كانت في آخر الليل أيضا ومن كان يداوم على الثلث الأخير من الليل ويذوق حلاوته فإنه لن يستطيع أن يستغني عنه سعيد بن جبير كان مجاب الدعوة إذا دعا سجيبت دعوته وكان له ديك يوقظه كل ليلة لقيام الليل لكي يعيش حلاوة الثلث الأخير من الليل مرة من المرات ما صاح الدك ففاتت ليلة على سعيد شق ذلك عليه صعب على قلبه فواتها فلما زادت حسرته زادت زادت قال ما بالدك قطع الله صوته يقال فما أذن الدك بعدها إلا مات خلاص أصابته دعوة سعيد فقالت له أمه يا بني لا تدعو على أحد حتى لو كان ديكا باختصار هذا الليل له وقت فاضل عزيز وهو الثلث الأخير من الليل وقليل من العباد يعيش فيه وإلا فالغالب يكونون نائمين فكن أنت من النادرين فإنك لا تدري والله في أي ليلة من الليالي سيكتب ربك لك الجنة أسأل الله أن يجعلها هذه الليلة عاجلا غير آجل اللهم آمين والحمد لله رب العالمين